لا يمون شيئا ولا يهتدون يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم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 منكم او اخران من غيركم ان انتم ضربتم ان انتم ضربتم في الاض فاصابتكم مصيبه الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقثمان بالله إن اضتبتم لا نشتري به ثمن وولو كان ذا قربة وولو كان ذا قربة ولا نكتب شهادة الله إننا إذا لمن الآثمين فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمْ أَسْتَحِقَّ إِثْمًا فَأَخَرَانِ يَقُومانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ أَسْتُحِقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوَّلَيَا نْفَيُقُسِمَانِ بِاللَّهِ فَيُقُسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ